اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أننا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا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 والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بد والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عناه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا عبيدك ابناء وعبيدك ابناء يماحك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 أن تجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه نسينا اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا آبائنا آبائنا امهاتنا امهاتنا اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعه اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعه اللهم انزل على قبورهم شابي بالرحمات والمغفرات والمغفرات التمات يا أرحم الراحمين اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين اللهم ما كان من حق اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا يا أرحم الراحمين أحسن إليهم كما أحسنوا لنا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا بيض وجوههم نق صحفهم امح خطاياهم اغفر زلاتهم تجاوز عن تقصيرهم اللهم تجاوز عن تقصيرهم اللهم جازهم باليد الطولة التي لهم علينا يا رب العالمين اللهم واجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وذكرا وبرا وإحسانا يا رب العالمين أسعد الأحياء منهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم, خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا مد لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك اختم لنا ولهم بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا ولهم بخاتمة الخير يا رب العالمين اللهم توفنا وأن تراض عنا غير غضبان يا أرحم الراحمين نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إن نعوذ من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا عظيم المن يا عظيم المن يا, عظيم المن يا كريم الصف يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم أعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أسى إلينا ومن أسأنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نفقد حبيبا أو غاليا يا رب العالمين اللهم متعنا بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ولا عدو من إلا خذلت ولا عذ ولا عدو من إلا خذلت ولا عق من إلا ذرية صالحة وهبت ولا أي من إلا زوجته ولا مسحور من إلا فككت سحرا ولا مسحور من إلا فككت سحرا ولا مسحور من فككت سحرا اللهم أهلك السحرة اللهم أهلك السحرة من الجن والانس اللهم أهلكهم اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا وفرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا يا قوي يا عزيز اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون يا رب العالمين نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين يا أرحم الراحمين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 اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ومدهم بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سمع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وانعم وبارك على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار